يقوم بعض الناس بعمل وليمة عند الزواج، فهل لهذا أصل في الدين كان للعرب ست عشرة وليمة أو ثمانية أنواع على خلاف للكتاب منها وليمة العرس وهي الطعام المتخذ للعرس خاصة مشتقة من الولم وهو الجمع والإسلام أبقى عليها لعدم منافاتها لمقاصده ولما فيها من نصوص تحث عليها منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج بارك الله لك أو لم ولو بشاه يقول النووي اختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة؟ أو مستحبة والأصح عند أصحابنا أنها سنة مستحبة ويحمل الأمر في الحديث على الندب وبه قال مالك وغيره لكن في رواية لأحمد أنها واجبة وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وعلى بعض زوجاته كزينب بنت جحش. التي حضرها حوالي ثلاثمائة من الصحابة وهي تصنع عند العقد وعند الدخول أو عند واحد منهما وإجابة الدعوة للوليمة قيل إنها واجبة وقيل مندوبة وقيل فرض خفاية إذا أجابها البعض سقط الطلب عن الباقين. ومن الأعذار التي تمنع من الإجابة أن يكون أكثر مال الداعي حراما أو يكون ظالما فاشقا وأن يكون في الوليمة منكر لا يزول بحضوره كشرب خمر وملاه أخرى وفي حفلات اليوم التي لا يخل الكثير منها من منكر يقول النووي لو لم يعلم المدعو هذا المنكر حتى حضر وجب نهيهم عنه بالحكمة والموعظه الحسنة فإن لم ينتهوا خرج فإن قعد حرم عليه القعود على الصحيح فإن تعذر الخروج بأن كان في ليل وهو يخاف قعد وهو كاره ولا يسمع فإن استمع فهو عاص ولا يجامل بالحضور فإن المجامله لا تكون على حساب الدين والله أعلم